وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ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 الله ألف بينه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه إنه عزيز حكيم عزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله يحذظ المؤمنين على الكتاب يا أيها النبي يحذظ المؤمنين على الكتاب إن يكن منكم مشرون صابرون يغلبوا مئتين رأيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون رأيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين تَكثَّبُوا لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونِ أَلَٰنْ قَطَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا أَلَٰنْ قَطَّفَ اللَّهُ عَن فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإن يكنكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن يغيب وانسيني بابن الله وان يقوم 1000 ألف يغيب وانسيني ابن الله والله مع قاضي ما, ما كان النبي ان يكون له أسرا حتى في الأرض ما كان لنبيه أن يكون الله عزيز حكيم والله عزيز حكيم حكي لولا كتاب من الله لتبقلمتكم فيما اقضتم عذاب وَمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا قَنِيبًا أَفِيُؤُ مِنَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا قَنِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا الله, اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم Quan rg पulu